أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا سَنُعْمَى الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً غَمْرًا وَئِيلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن يُطْلَقُوا إِلَّا مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ إِن يُطْلَقُوا إِلَى ظِلٍّ لَّسَاطِعٍ شُعَبًا لَّا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إنها ترمي بشرن كالقصر كأنه جمالة صهر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتبرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين اِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ قُلُوا تَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هذا أي حديث بعده